كتاب الصلاة باب المواقيت وعن أبي عبد الشيباني واسمه سعد من ياسين وقال حدثني صاحب هذه الدار وأشار به الدار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يا حب قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني وعن عائشة رضي الله عنه قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الفجر فيشهد معه نساء, فيشهد معه نساء من المؤمنات وتلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس المرض وكيسة معلمة تكون من خزين وتكون من صوف ومتلفعة متلحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والبغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا وإذا رآهم اجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وعن أب المنهار سيار بن سلامة أنه قال دخلت أنا وابي على أبي برزة رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المكتوبة فقال كان صلى الهجير التي تدعون الأولى حين تدحض الشمس ويصلى العصر ثم يرجع أحد إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب وأن يؤخر من العشاء التي تدعونا العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينتفل من صلاة الغدات حين يعرف الجرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المياه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي نفذ الوسلم شغلون عن الصلاة kavنصطى صلاة العصر ثم صلىها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعد رضي الله عنه أنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى حمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة مصدى صلاة العصر ملأ الله وجوافهم قبور بناره أو قال حش الله أجوافهم وقبورهم نارا وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه عنه قال اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج صلى الله عليه وسلم ورسول قطر يقول لولا نشق على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة فيها لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحو ولمسلم عنها أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وفي الباب عن علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وبيه ريرة وسمرة بن جند من بن وسلمة بن لكوع وزيد بن ثابت بن معاذ بن عفراء وكعب بن مرة وبي أمامة الباهني وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم وصنا بحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل سب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كنت وصل العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصل العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب بام الجماعة ووجوبها وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة يفضل من صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة وعن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضى فأحسن وضع ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخضو هطوة إلا رفعت له بها درجة وأعط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزي الملائكة تصلي عليه ما دم في المصلى اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم ولا يزن بصناة من تظر الصلاة وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذقل صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه لاتهما ولو حبوا ولقد هممت عن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر راجعا فيصلي بالناس ثم انطيق معي بنجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وعن عبد الله بن عمر رضي الله وعنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استانت أحدكم رات فلا يمنعها قال فقال لم يمنع عبد الله والله لا قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا استاذنت احدكم امراه اذا سالت احدكم امراه يلمسني فلا يمنعها قال فقال بلاه ابن عبد الله والله لم نعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبو سبنا سيا ما سمعته سبا ومثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لم نعهن وفي نبوذنا تمنع ما الله مساجد الله وعن عبد الله يمنع ما الله وعن ما أنه قرأ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ ثم المغرب والعشاء والجموعة ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنه ما قال حدثتني حصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكان ساعة لا أدخل عن نبي صلى الله عليه وسلم فيها وعن عشر رضي الله عنه أن أقاتل منكم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نوافل تعهدا منه على الفجر وفي لفظ لمسلم أركته الفجر خير من الدنيا وما فيها باب الأذان وعن أثر الملك رضي الله عنه أنه قال أمر بلا ونشفع الأذان ويؤت على إقامة وعن أمي جعيفة وهي من عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بعض إنثى من ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لي حلثنا حمراء كأن ينظر يا بيض ساقيه قال فتمضى وذ قال فجعلت ما تتبع فهو هنا وه هنا يقول يمين وشمان يقول حي عن الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له وعنته فتقدم وصل الظهر ركعتين ثم صل العصر ركعتين ثم لم يزلوا يصلي ركعتين حتى رجع إلى المديلة وعن أبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلا أن يؤذنوا بالإلم فاكلوا واشرموا أتى أسمعوا عبدان مكتوم وعن أبد الله رضي الله عنه أنه قال قنصوا الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتوا من أذن فقولوا مثل ما يقول باب استقبال قبلة وعن ابن الله بن عمر رضي الله وعنهما عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته كان يسبح على ظهر راحلته ويعز كان وجهه يوم يوم وكان ابن عمر يفعله وفي نوائت كانوا يترول بعيري ولمسلم غيره أنه لا يصلني عليه المكتوبة وإلخالين الفرائض وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح يومات فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد من سيره ليت قرآن وقد من رأني يستقبل القبلة فاستقبلها وكانت وجوهه من الشام في السدار والكابان وعن أسى بن سياط رضي الله عنه أنه قال قبلنا سن حين قد من الشام فنقينا وبعند التمن و يتصلني على حماي وجه ومن ذا يعني يسارا عن يسار القبلة فقلت رايتك تصلي غير القبلة فقالوا لاني لا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم افعل ما الصفوف وعن انس بن رضي الله عنه انه قال قال صلى الله, الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان التسبه من تمام الصلاه وعن ابن ما ابن الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسووا نصوصكم او لي خالصا الله بين وجوهكم ولمسلم قال، ولمسلم قال كنص الله يصل الله عليه وسلم ليس صو حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد أقلنا عنه ثم خرج أوما فقام حتى كدا يكبر فرأى رجلا باديا يصلي فقال عباد الله افسونا صببكم أو ليخالفلنا الله من وجوهكم وعن أسر رضي الله وعن وعن جدتهم الله صلى الله عليه وسلم وعن صناته فاكل منه ثم قال قوموا فليصل لكم قال انا نسقمت الى عسل لنا قد سد من طون مال بسفنا ضحت بماء فقام قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى رفعه ثم صرف صلى الله عليه ثم الله صلى الله عليه وسلم ولمسبع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بيه فقام نعلميني وقال مرة خلفنا اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة وعن عبد الله بن أباس رضي الله عنه ما أنه قال ابت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ دراسي فقام نعلمي باب الإمامة وعن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه راسه حمار أو يجعل صورته صورة حمار وعن نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جائما من يتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا وكع فاركعوا وإذا قلت الله من حمد فقولوا ربنا ولك حمد وإذا سيد فسجدوا وإذا صلى جائسا فصلوا جثا آجمعون واعتني الله وانا ناقوا وصلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ميت وهو شاك في صلنا جيسا وصلنا ورا قام قيامه فاشر له مجهس المصوف وقال إنما دع العلم ملتم بي فاذا ركع فركع واذا رفع فرفع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا وربنا ولك الحمد واذا صلى جيسا فصليوا جزء نجمع وعن عبدالعب يزيد الخطمين الصاري رضي الله عنه أنه قال حجذي البراء وهو غير كذوب إنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حميد لم يعني عدوا من نظارا وحتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقاع سجودا بعده وعن أمير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمل ما فأمنوا فإنه من وافق تأمنوا تمي الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وعن أبي��ه الرئيسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم النفس يخفف فإن فيهم الضعيف والسعين وذل الحاجة وإذا صلى أحدكم النفس يطول ما شاء وعن نبي مسعود الإنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلحي الصبح من أجل مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في مئذس قط شد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم الناس من الناس فلنجلس وإن من الرّاعي الكبير والصغير وهذا الحاجة باب صفات صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ورية الله عنه أنه قال كنا صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكته نية سكت قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك من تكفي والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعت بيني وبين خطايا كما باعت من المشيق والمغرب اللهم نقيني من خطايا كما ينقى السوب الابيض من الدنس اللهم اقصني من خطايا بالسلج والماء والبرد وعناش رضي الله وعنا أن قوتك كن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفوسات بالتكبين والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا رك على مشقص لم صوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من لم يسجد تسوي قايمة وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد تسوي قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفتش الجوال يسرع من صب وكان ينهى نقب شقيقينه نفتش الرجل الزراعي فتاج السبوع وكان يختم صات بالتسليم وعند الله يمنع رضي الله وعنهما أن النبي الله عليه وسلم كان يرفع لي عزو من كبير يفتنع الصلاة وإذا كبر لركوع وإذا رفع رسوم ركوع يرفع ما كذلك قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود وعن أبد الله عباس رضي الله عنهما أنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم وملت أن نسج على سبعة أعظمنا على الجبعة وشار في ولده وركبته وطراف القدمين وعن النبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قام يصلي يكبّر حين يقوم ثم يكبّر حين يركع ثم يقول سمع الله من حمده حين يرفع صلبه ويركع ثم يقول وهو قائم ربنا وأنا الحمد ثم يكبّر حين أو ثم يكبّر حين يرفع رأسه ثم يكبّر حين يجلس ثم يكبّر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صاتي كلها حتى يقضيها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم سنتين بعد الجنوس وعن مطرف بن عبد الله أنه قال صليت خلف علي بن أبي طالب رؤوان وعمران بن حسين فكان إذا سيد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض مركته كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى البراء بن عزيز رضي الله عنه أنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ليت قيامه فركعته فاتدى له بعد ركوع فسجدته فجلستهم من السجتين فسجتهم فجلستهم بتسليم في قريبا من السوا وفي نواة البخاري خلق القيام والقعود قريبا من السوا وعن ثابت البنانيان أثنيك رضي الله عنه أنه قال إني لا آل ونصلي بكم كما أردت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أناس يصنع أنا شأن لا راكم تصنعونه وكان إذا رفع راس من ركع تصب قائما حتى يقول قالوا قد نسي وإذا رفع رأسه من السيدة ما حتى يقول قالوا قد نسي وعن أسر بن الله عنه وأنه قال مصيرت خلفه ما من قط وخف صلاة ولا تم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وعن نبي قلابة عبد الله من يزيد الجرمي البصي قال جاء أنا ملك من الحويز في هذا قال إني لو صلي بكم وما قمت الصلاة أصلي كثرت وصل الله, الله عليه وسلم يصلي فقلت له بقلابة فقلت له بقلابة كيف كان يصلي وأنا مثل صلات في قنادا وكان يجلس رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وعن أبد الله بن مالك بن رضي الله عنه وأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه عتى يبدو بيضي بطير وعن نبي سعيد بن يزيد قال سألت أنس سمن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلي فينا عليه قال نعم وعن أبي غلاة صلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة من تزينب من ترسول الله صلى الله عليه وسلم ولأب العصب بن ربي بن عبد الشمس فإذا سيد وضعها وإذا قام حملها وعن أسلمك رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجد ولا أحدكم ذراعهم مساط الكلب فمجوم الطوانية في الركوع والسجود عن النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجم فصلى ثم جاء sempre sobre صلى الله عليه وسلم فقال إرجع فصلّ فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فصلنا vessلم صلى الله عليه وسلم فقال إرجع فصلّ فإنك لم تصلي ثلاثا فقال وأذي ما ذكى من حق ما أحسنуг غيره فاعلمني قال إذا قمت يا فكبر ثم أقرأ ما تعسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمعن ثم رفعت حتى تعتدي قائما ثم أسجع حتى تطمعن نساجدا ثم أرفع حتى تطمعن وفعل ذلك كلها فمن بم في بالصلاة عن ابي ذر السلام ج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلات من مقامي فاتحه الكتاب وعن ابي قداه الانصاري رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتي من صلاه الظهر فاتحه الكتاب موسوتين يطول في الأولى ويقصر في الثانيه وسمعنا احيانا وكان يقرا في فاتحه الكتاب موسوتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه وكان يطول في ركعت الاولى من صلاه الصبح وينقص في الثانية وفي الركعتين الاخرين الكتاب وعن جبال بن رضي الله عنه وأنه قاسمة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في المغرب بالطور وعن البراء بن عزيزي رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر إن شاء الله فقر فيه إلى ركادين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه وعن عاشر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرجا على سيئة فكان يقوم صعيف صات في, في أقبق والله أحد فلما رجعوا ذكروا ذاتي رسول الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء صعوا ذلك فسألوه فقال أنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحب وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبب حسابك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذن الحاجة فهو ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعن آسفينيك رضي الله وعن نبي صلى الله عليه وسلم وبابك وعمر رضي الله وعنهما كون وفتتع وصدت بالحمد لله رب العالمين وفي نواة صدت معي بك وعمر واسمن فما ابنهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولي مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن وعمر أسمان فكانوا يستفتن من الحمد لله رب العالمين فأذكوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها باب سجن السهو عن محمد بن سين عن أبي ورية رضي الله وعنه قال صلى بنا صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي قال بسين وسمى أبوه ورية ولكن نسيت أنا قال فصلنا بنا ركاته ثم سلنا من خشبة معروفة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبا ووجد له منان سرى وشبك بين اصابعه وخارج السرع عنهم يضارب المسجد فقالوا قصرت الصلاه في القوم وكان عمر رضي الله عنهما فهاب ان يكلمه وفي القوم يضيقون قالوا ذي فقال يا رسول الله ان ستنقص فقال كما يقول ذهب فقالوا ان فتقدم فصلى ما تعكس وما سلم ثم كبر وسلم مثل سجود واطول ثم رفع راسه فكبر ثم كبر وسلم مثل سجود واطول ثم رفع راسه وكبر فربما سالوه ثم سلم قال فنبيت ان عمران ابن حسين قال ثم سلم وعن عبد الله بن محييه كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الظور فقام في الركنين ولما جلس فقام الناس معه حتى إذا قلت صلاة وانتظى الناس السليما وكبر وهو جاء السيد السيدين قبل أن يسلم ثم سلم باب المرء بين يدي المصلين علي بن من الصمة الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المارء بين يدي المصلي ماذا عليهم الإذن لك لن يقف أربعين خير لو من أن يمر بين يدين قال أبو النظي لا, لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة وعلى بسيطة رضي الله عنه أنه قال ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم من أجين يسروا من الناس فأرود أحدهم أن يشتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فلقاتله فإنما هو شيطان وعن عبد الله من أباس رضي الله عنهما ما أنه قال تراكم على حمال أتائي وأيوم إذ قد أسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمين إلى غير جدار فقرأت من يدي بعد الصف وانزلت فارسلت لتانت ودخلت بالصف ولم يمكن ذلك عليها وعن أجل الله عنه أن أقوات كنت عنه من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت الجي وإذا قابسته مع البيت ليس فيها مصابي باب جامع عن أبي قتاده النبيني رضي الله عنه, عنه قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فاتى يصلي ركعتين من القوق قال كنا تاكلون وتكلمون رجل صاحب ومولود في الصلاه حتى اذات وقوموا لله قانتين فمن هنا عن الله رضي رضي الله, الله عليه قال من الله عنه عنه عن الله عليه صلاة فلن يصل فلن يصل لها ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك وأقيم الصلاة لذكرى ولمسير الناس صلاة أو نام إذا ذكرها وعن أبي نعيم بن أبي نعيم رضي الله عنه كان يصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه بهم تلك الصلاة وعن أسامة رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده فإذا لم يستطع فاذا لم يستطع احد ان يمكن جبهته من ان يمسط ثوبه فسيد عليه وعن ابي هريره الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح احدكم ثوب والديه سنا تقي منه شيء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل سوما أو مصلا فيتزن والسزم السنة ولقد في بيته وأتي بقدر في خضرات من بقون فوجل عليحا فسأل فأخبر بما فيها من البقون فقال قد إلى بعض أصحابي فلما رأوا كدأ قال كل فإني أناجي من لا تنادي وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم القرواس فلا يقربن مسجدنا فإن الملائك من مما تأذى منه بنو آدم أحسن الله إليكم وبأسانيدكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى قال في مصنف باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد قال كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في نفذ إذا قاعد أحدكم في صلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه قال فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وفيه قال فنيتخير من المسألة ما شاء وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قول اللهم صلى الله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 سعد بالله من أربعين يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاة قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وننزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنا مثنا فإذا خشي الصبح صل واحدة فوترت لهما صل وأن كان يقول جعل آخر صلاة من الليل وترى وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسق وآخره فانتابته من السحر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الله في آخرها باب الذكر عقيب الصلاة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع وعن عبد الله عباس رضي الله عنهما قال وعن عبد الله عباس رضي الله عنهما أن رفع صوت بالذكر حين صارف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباسم كنت أعلم إذا صرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير وعن الراد مولى المغيرة بن شعبة وقال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبور كل صلاة مكتوبة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 ثم قال ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك وفي لفظ قال وكان ينهى وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات وود البنات ومنع وهات وعن سمي مولى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح للسمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المواجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلاوة والنقيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلأ أعلمكم ومشيء تدركون به من سباقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعت قالوا بلا يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين مرة.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 قال سومي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فراجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامي نظرة فلمنصر فقال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهمن واتوني بأنبجانية أبي جهمن فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي قال الخميصة كساء مربع له أعلام والأنبجانية كساء غليظ باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء باب قصر الصلاة في السفر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صحفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك باب صلاة الجمعة عن سهل بن سعد بن سعدي رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه قام عليه فكبر وكبر الناس وراه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاتي ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي قالوا في لغض صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر وما الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فلنغتصل وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم نفصل بينهما بجلوس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صلّيت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد نغوت. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة ثانية فكأنما قرّب بقرة ومن راح في الساعة ثالثة فكأنما قرب كبش نقر ومن راح في الساعة رابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضارة, حضارة الملائكة يستمعون الذكر وعن سلمة ابن الأكوع قال وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نصلي وليس للحيطان ظل نستظل به وفي رواية قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فأنا تتبع الفي باب صلاة عيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلي العيدين قبل الخطبة وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطابا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلتنا ونسك نسوكا فقد أصاب النسوك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسوك له فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب رسول الله نس سكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم وكل وشر وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات نحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي, ولن تجزي عن أحد بعدك وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن نحلي ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شيتم عن النبي صلى الله عليه وسلم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكعا على بلا فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن كن أكثر حط جهنم فقامت امرأة من سيطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما, فقالت لما يا رسول الله قال لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن قال فجعلنا تصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقلطتهن وخواتمهن وعن أم عطية قالت وعن أم عطية سيبة صريعة رضي الله عنها قالت أمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيضة أن يعتزن مصل المسلمين وفي نفض قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيضة فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ير بركة ذلك اليوم وطهرة باب صلاة الكسوف وعن عيشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبروا وصلوا أربع ركات في ركتين وأربع سجدات وعن أبي مسعود عقبة من عبر العصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات لا يخوف الله, الله بهما عبادة وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم من شيئا فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام قال وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع قال وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت شمس فخطب الناس فحميد الله واثنانه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا ريتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ, قال فاستكمل وفي لفظ قالت فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وفي نفذ قالت فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وعن أبي موسى نشعري رضي الله عنه قال خسفت شمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيت ويفعلوا في صلة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله وعز وجل يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيت من شيء ففزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره باب صلاة النسقاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه وقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم النسقيفة فتوجه قبلاه يدعو وحول لداه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى وعن أنا بن مالك رضي الله عنه رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم نخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله هلكت نموال وانقطاعات السبل فادع الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنا سن فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزاعات وما بيننا وبين سلم من بيت ولا دار قال فطلت من ورئي سحابات مثل الترسي فلما توستت ما انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله على كتن أموال وقطعة السبل فدعو الله يمسكها فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطن الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسابت أنس بن مالكنا هو الرجل الأول قال لا أدري قوله الضراب الجبال الصغار باب صلاة الخوف عن عبدالله بن عم عبد عمر ربن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واسلم صلاة الخف في بعض أيام فقامت طائفة معه وطائفة, وطائفة بإيزاء العدو فصلى فصل بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجعل آخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفة ركعة ركعة وعن يزيد بن رومان وصالح ابن خوات بن جبير عما صلى مع رسول الله يسأل الله له اسلم صلاة ذات الرقاء صلاة الخف أن طائفة صفت معه وطائفة وجرم جاء العدو فصلى بالذين معركت ثم ثبت قايما وتم لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوي وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقي ثم ثبت جالسا واتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمه وعن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه انه قال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو بيننا وبين القبله وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع فركنا جميعا ثم رفع راسه من الركع ورفعنا جميعا ثم انحدر بسجود وصف الذي يليه وقام الصف الاخر في نحو في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرافعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخر فركعة أولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه حدّر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا جبر كما يصنع حراسكم هؤلاء بأمرأهم ذكره مسلم بتمامه